نعم هذا المتن الذي معنا وهي منظومة في قواعد العلم نظمها العالم الرباني أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله المولود في عنيزة عام سبع وثلاثمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بها عام ست وسبعين وثلاثمائة وألف وهو من أعلام أهل السنة في الزمن القريب وقد نفع الله جل وعلا به نفعا عظيما وله آثار عظيمة سواء فيما كتبه وألفه أو في من أخذ عنه أو في من أخذ عنه العلم ومن أشهر من يذكر في هذا الباب شيخنا العلماء الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ العلماء عبد الرحمن السعدي وأما من آثاره المكتوبة والمدونة فكثيرة وكثيرة جدا من أشهرها تفسيره تفسير السعدي وله مؤلفات منها منهج السالكين توضيح الفقه في الدين ومنها هذه المنظومة وغيرها من المؤلفات العظيمة النافعة نظم في هذا الباب أبياثا عظيمة متعلقة بالعلم والفقه في الدين ومما اشتهر كثيرا أن نسمى هذه المنظومة المنظومة الفقهية وهذا الاسم بهذه أو بهذا التركيب لم يسميه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وإنما وصف جمع من أهل العلم هذا النظم بأنه متعلق بالفقه وسماه بعضهم منظومة القواعد الفقهية وهذا النظم كما قد ذكرت قبل قليل ليس فقط متعلقا بالفقه الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بل هو أعم من ذلك وليأجل هذا لما شرح رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة قال في أولها بعد خطبة الحاجة قال أما بعد فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مجتملة على أمهات قواعد الدين انظر مجتملة على مهمات أو على أمهات قواعد الدين فهي ليست متعلقة بالفقه وإنما أراد رحمه الله تبارك وتعالى ذكر جملة من القواعد العظيمة المهمة المجتملة على أمهات قواعد الدين نعم أحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ما بعد فقال لمسيعه يرحمه الله تعالى في موتمته الحمد لله الاريق وجميل الاشياء والمحرق بالنعام الواسعه الغزيره واهتم مسر بما سلام دائم على رسول قريش ال خاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مرضي بالفخار نعم ابتدأ نظمه رحمه الله تبارك وتعالى بحمد الله جل وعلا وهذا منه اقتداء بالكتاب العزيز فإن الله جل وعلا بدأ هذا القرآن بسورة الحمد وهي سورة الفاتحة والتي مطلعها الحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء على الله بصفات كماله جل وعلا والسبوغ نعمه وسعات جوده وبديع حكمته فالحمد هو الثناء الحمد لله اللام في إله لله هذه لام الاستحقاق فالحمد كله لله فالله هو المستحق له وهو المالك له جل وعلا فالحمد لله ملكا واستحقاقا قال العلي العلي اسم من أسماء الله جل وعلا قال جل وعلا وهو العلي العظيم وهذا الاسم يؤخذ منه صفة العلو لله جل وعلا وأهل السنة يثبتون العلو لله جل وعلا المطلق والعلو ثلاثة أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات أما علو القدر والمكانة، فهذا كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا مما يدل على كمال الله تبارك وتعالى، ويدل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كله يدل على هذا القسم، علو القدر والمكانة، والثاني علو القهر. ويدل له قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهذان النوعان لم يختلف فيه أحد فيما أعلم من أهل القبلة ولأجل هذا تنبه إذا وجدت أحدا من أهل البدع والضلال يثبت علو الله جل وعلا فلا تنخدع وانظر ودقق فإنه لا يريد علو الذات وإنما يريد علو القدر أو علو القهر الثالث هو محل الخصومة بين أهل السنة وبين أهل البداء علو الذات وهذا العلو صفة ذاتية لله جل وعلا أي أن هذه الصفة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى والأدلة عليها كثيرة وكثيرة جدا بل اجتمع عليها الأدلة كلها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على علو ذات الله تبارك وتعالى أما الكتاب فمثل قوله جل وعلا أمنتم من في السماء وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصعود من الأسفل إلى الأعلى فدل على أن الله في العلو وأما السنة فيدل له أو مما جاء فيها ما جاء عند مسلم في حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقى فإنها مؤمنة والإجماع قام إجماع أهل الحق أهل السنة السائرون على نهج سلف هذه الأمة على إثبات هذه الصفة وعلى إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله جل وعلا نفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم مغير غير تكييف ولا تمثيل من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف والعقل هذا أمر مغروس في الفطر معذرة معذرة العقل كل ذي عقل سليم صحيح يعرف أن الله في السماء والفطرة كذلك المستقيمة تدل على ذلك ولأجل هذا انظر حتى من غير أهل الإسلام ممن ممن لم يتشوش فكره ولم تفسد فطرته يجده إذا من أهل الكتاب إذا أراد ربه جل وعلا فإنه ينظر إلى السماء وذي أجل هذا كان بعضهم في مناظرتي لبعض أهل البدع والضلال ممن ينكر علو الله جل وعلا فكان يولد الشبهة تلو الشبهة ويشغب على نصوص الكتاب والسنة بأرائه الفاسدة وعقله العثن فقال له دعنا من هذا كله أخبرني عن هذا الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يرده عندما تريد سؤال الله جل وعلا هو أن قلبك يتجه للعلو مباشرة كان قطع لأن هذا تدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل وقبل ذلك دلت عليه الأدلة الشرعية قال الحمد لله العلي الأرفقي أي الرفيق في أفعاله فأفعاله جل وعلاها كلها رفق على غاية المصالح والحكمة وجامع الأشياء والمفرقي هذا منه رحمه الله بما يسمى عند علماء اللغة والبلاغة خاصة يسمونه ببراعة الاستهلال أن يضمن شيئا في خطبته ما يريد الحديث عنه القواعد على ما سوف يأتي معنا من فوائدها جمع النظير إلى نظيره جمع المتفرق في مكان واحد فهنا يحمد الناظم ربه جل وعلا العلي الأرفق وكذلك جامع الأشياء والمفرق فالله جل وعلا جمع تلكم الأشياء وكذلك فرق بينها على مقتضى حكمته تبارك وتعالى قال ذي النعم الواسعة الغزيرة هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها والمنعم هو الله حقيقة وما بكم من نعمة فمن الله وهي كثيرة جد كثيرة لا يحصيها حاص ولا يعدها عاد وإذا أردت فقط أن تتأمل شيئا فانظر في نفسك ابتداءا ولهذا قال ربنا جل وعلا وفي أنفسهم أفلا يبصرون انظر إلى هذه النفس التي بين جنبيك وانظر ما أنعم به عليك ربك تبارك وتعالى انظر إلى نعمة السم نعمة الكلام نعمة البصر إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى على والحكم الباهيرة الكثيرة الله جل وعلا حكيم خبير تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير وحكمته تبهر العقول ورسل الله جل وعلا وأنبيائه جاءوا بما أوحى إليهم ربهم تبارك وتعالى بما يحير العقل لا بما يستحيله تنبه لهذا جيدا هذه الشريعة نعم فيها ما يبهر العقل ويحيره ويكون من محارات العقول لكن ليس فيها شيء أبداً مما هو من محالات العقول والله جل وعلا أرسل بهذا رسوله فله الحكمة البالغة جل وعلا ثم قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم هنا بعد أن بدأ بالحمد نعم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام جريا منه على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا في خطبه ومن ذلك ما جاء في خطبة الحاجة الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالية ثم الصلاة مع سلام دائم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الرسول القرشي الخاتم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل كما قال ربنا جل وعلا ولكن الرسول الله وخاتم النبيين ولا يشكل على هذا نزول عيسى ابن مريم نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان فإنه ينزل ويأتم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف القائم بأمر هذه الأمة آنذاك على ما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم قال وآله وصحبه الأبراري الأل قيل قرابته المؤمنون الذين تحرم عليهم الصدقة كما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيم وقيلهم أتباعه على دينه ويدخل في هذا جميع من اتبعه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذا الذي رجحه العلامة السعد رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة أنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة إذن قوله وآله وصحبه لماذا عطف الصحب على الآل مع أن الصحب يدخل في الآل على, على ما رجحه رحمه الله تبارك وتعالى يعني لو أن الشيخ يذهب لأنهم قرابته المؤمنون الأمر واضح ولا إشكال فيه لكن هنا رجح الشيخ في شرحه على النظم أن المراد بالآل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة أول من يدخل في هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله رضي الله عنهم لكن هذا العطف في قوله وصحبه هو من باب عطف الخاص على العام أراد الشيخ رحمه الله أن يبين منزلة الصحب الكرام وأن يبين عظيم فضلهم وكبير أجرهم نقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد